Ebu'l-felah'den şerlerden Allah'a sığınırım. I'm just a ويجيك في السمايات فانولي لك قبلة تغضايا فولي وجاك شطرا لسير محرار وحيثما ما كنت فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوطوا الكتاب لا يعلمون أنه حق rafe dil an ma zamanu wa inna jaytan liyahuzun kitabam kunni ma tabi'a'ka wa la aati tabi'a'an wa la ba'dunu wa la ta'unu bi tabi'ah tin wa la inni tu'a لكل رجل ورليا فاستمقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قديم وإن حيث خرجت وجهك ديوجوش فاقوم الى حي القاهره جدا فوالدي وجوشت مسجد النام وقال لله وناجه فوال وجهه لا يكون الا علينا حجة الا النبي الامن فلا تخشوا وحشوا ولا تخشوا رخعوني ولئن من جَعَلَ تَذْكِرَةً كَمَا أَرْسَلَ فِيهِ رَسُولًا مِنْ نَفْسِهِ لِيَشْهَدَ عَلَىٰ آيَاتِهِ وَلِيَكُونَ عَلَيْهِ حِفْظًا وَلِيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَلِيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ كُنْتَ تَقَوِيًّا عَلِيمًا وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ الْحَقُّ فَمَنْ الأموال وَاتَّقَىٰ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ عَظِيمٌ وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ الْحَقُّ فَمَنْ إن الذين يكون ما إلا هو, هو أحبال وحيب إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تتعي في المحر بما يقول الناس ومنازل الله من السماوات فأحيا للأرض بعد موتها وبذ في Süfriyyah ve sahabin saqqah فأضرهم العذاب وتقطعت بهم الأسفال وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كهوة فنتبع منهم كما تبعه منا كذلك يؤمنهم الله أعمالهم حسرات من ايا اكون بسبه ايمان فهو قفل الذي يدعك بما لا يسمع إلا دعاء ودعاء ثم بكر العروفا لا يحبنون. يا أيها الذين آمنوا قلوبها طيبات ما أغزقناكم أشكروا نعمة الله وقيمكم أشكروا إنما حوم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله في مخاصة غيره متدين في الله رفور ورحيم إن الذين يدهون ما أنزر الله من الكتاب ويشفرون به ثمنا قديما أولئك ما يقولون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزقيهم ولهم عذاب أليم سَدَنْتُ كِتَابَ مِنَ الْحَقِّ وَأَنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَدَشُوا سَنِجَ بَيْنَ فِي